وإن ذبلت تبقى الرائحة في الوجدان هي قصة حسن زقوت ذلك القائد الصنديد المقدام هي قصة لا تنسى هل تبقى خالد في الحسبان من قالك بأن من قال بانك قد ميت قد أخطأ، فالجسد قد غاب، فقد سمل عنوان، فالجسد قد رحل والصورة في قلم الفنان، يا حسن، يا حسن، يا قائد الكتاب، يا من. الوغى وتعرف مخيمات غزة تعرف أجار البرج، وتعرف الوديان من قتلك يا حسن قد ملع العار جعبته فالتاريخ يلعنه والإنسان وحتى الشيطان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 والموت حتما للعميل وللمندس وللجبان لقد سمعت حسن بالأمس ينشد أعذب الألحان ويقول يا أمي يا أمي أوصيك بالصبر فلا تبكي يا أمي لا تبكي، فأنا باقٍ ما دام المرج يضرب سواحل غزة والشفآن. إني أراكم يا أمي، إني أراكم، أرى ابني أحمد في حضن جده يحمل صورة أبيه التي لن تغيب عن الأشجان. إني أرى أمي. وأرى أختي وأبي وابني والأقلام تكتب أعذب الألحان كفى يا أبي كفى أرجوكم كفى لا تبكوا علي فاني أسكن في قصر الرحمن فلتفرحوا فلتفرحوا يا أبي فلتفرحوا يا ابني فلتفرح يا زوجتي سأعود قريبا سأعود إلى أبي قريبا إلى أمي سأعود إلى أحمد سأعود إلى بندقية سأعود إلى رفاقي سأعود إلى كتائب شهداء الأقصى سأعود أوصيكم أوصيكم ألا تحزنوا علي فإني أراك يا أبي وأنت تحمل أحمد بين يديك وأدعو لكم في كل ركوع وفي كل سجود في كل صلاة في كل قيام وقعود سأعود قريبا يا ابن سأعود قريبا يا أبي سعود قريبا يا رفاقي سعود لا تبكو علي اوصيكي يا امي بالصبر اوصيكي يا امي بالصبر اوصيكي يا, يا امي بالصبر فلا تبكي اوصيك يا ابي بالصبر فلا تبكي يا <تصفيق> يا احمد اوصيك بالصبر يا ابني فلا تبكي يا بالصبر يا رفاق ونحبك يا رفاقي بالصبر فلا تبكي اوصيك يا بنت قيتي اوصيك يا بنت قيتي Fanaa, fanaa, aita, aita, aita, aita, يا aita, aita, aita, aita, رحم الله حسن ورحم كل الشهداء وكانت كلمة رثاء من أهله وذويه ومن أحبائه ومن أصدقائه ومن رمال غزة ومن بحرها وشطآنها كانت الكلمة من نخيل غزة من نسائها وأطفالها وشيوخها كانت الكلمة من الشرفاء هناك من المناضلين الذين قاتل معهم وقاتلوا معه ولم تكن الكلمة ممن أطلق الرصاص عليه وقتله. رحم الله الشهيد وأسكنه فسيح جنانه وكل الشهداء. عودة من جديد.